بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد